دخل الحسن بن الفضل على أحد القلفاء وعنده كثير من أهل العلم فأحب الحسن أن يتكلم فزجره الخليفة قائلا يا غلام تتكلم في هذا المقام فقال يا أمير المؤمنين كنت غلاما فلست بأصغر من هدهد سليمان ولا أنت بأكبر من سليمان عليه السلام حين قال له الهدهد أحطت بما لم تحط به ثم ألم تر أن الله فهم الحكمة سليمان ولو كان الأمر بالكبر لكان داود أولى ولما أفضت الخلافة إلى عمر بن عبد العزيز أتته الوفود فإذا فيهم وفد الحجاز فنظر عمر إلى غلام صغير السن وقد أراد أن يتكلم فقال ليتكلم من هو أسن منك يا غلام فإنه أحق منك بالكلام فقال الغلام يا أمير المؤمنين إنما المرء بأصغريه قلبه ولسانه فإذا منح الله عبده لسانا لافظا وقلبا حافظا فقد أجاد له الاختيار ولو أن الأمور بالسن لكان هاهنا من هو أحق بمجلسك منك فقال له عمر صدقت تكلم فقال يا أمير المؤمنين إن قدمنا عليك من بلدنا ونحمد الله الذي من علينا بك ما قدمنا رغبة منا ولا رهبة منك أما عدم الرغبة فقد أمنا بك في منازلنا وأما عدم الرهبة فقد أمنا جورك بعدلك فنحن وفد الشكر والسلام فقال عمر عظني يا غلام فقال يا أمير المؤمنين إن أناسا غرهم حلم الله وثناء الناس عليهم فلا تكن ممن يغره حلم الله وثناء الناس عليه فتزل قدمك وتكون من الذين قال الله فيهم ولا تكون كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون فنظر عمر في سم الغلام فإذا له 12 سنة فتعجب عمر من فصاحته وذكائه